بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمذبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في حافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بإواب المخدث طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ما أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لأعياء فأخذه الله لك للآخرة وإلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشهد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت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 119. فإن الجنة هي المأوى 110. يسألونك عن الساعة أيان مرساها 111. فيما أنت من ذكراها 112. إلى ربك منتهاها 113. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها